بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن التشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من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 له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راانا رئا فقال لاني انخثو اني انست نارا لعلني اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما Ya Musa, Inni Aku Rabbku, fakhlagna Alaih. Innak Bil Wadul Mukaddes wa, wa Aku Xtarutuk, fاستمعلما يوحى. Innani Aku لا إله إلا Aku, فاعبُدني، وأقِم الصلاة لذكرى. Inni 17. فالساعة آتيا أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا. وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ يَعْصَى يَا تَوَكَّوا عَلَيْهَا وَأَمُشُّ بِهَا عَلَىٰ وَنَمِيْهِ وَلِيَّ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِيهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأ وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضة من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون إنه طغى إذهب إلى فرعون إنه طغى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 124. كي نسبحك كثيرا 125. ونذكرك كثيرا 126. إنك كنت بنا بصيرا 127. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 128. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 111. أن فيه في التابوت فقذ فيه في اليم 112. اليم بالساحل، ليأخذه وعدو لي وعدو له 113. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني 114. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من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 وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا إننا نخاف أي أن يفرط علينا أو أي يتظار. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وراء. فأتياهم فقولا إننا رسول ربك. فأتياهم فقولا إننا رسول ربك. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من تبع الهداة إن قد أُوحى إلينا إن قد أُوحى إلينا أن العذاب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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 112. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 113. كلوا وارعوا أنعامكم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 قَالَ لَا جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَا كَانَ قال ما وَعِدُكُمْ يَوْمَ الْزِّينَ وَأَيُّ أَحْشَرَ النَّاسُ حَفَاءً فَتَوَلَّ فِرْعَوْنٍ فَجَمَعْ كِيْدَهُ ثُمَّ تَأْلَى قَالَ لَوْمُوسَ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَا تَفْتَرُوا سيكون بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازعوا أمره بينهم وأسر النجوى، قالوا إن هذان الساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما. 117. ويذهبا بطريقتكم المثلا 118. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا 119. وقد أفلح اليوم من استعلا 112. فأوجس في نفسه خيفة موسى 113. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 114. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا 114. فألقي السحرة سجدا 115. قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم 117. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 118. فلو عن أيديكم وأرجلكم خلاف ولا اصلي بكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وبقا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضى ما انت قا تقضي هذه الحياة الدنيا إنا أمناه ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبطى إنه من يأتي ربه مجرما فإنه 129. لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولا وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى النسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنود فوشيهم 178. وإن اليم ما وشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا 179. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من ربت ما رزقناكم ولا تطوف فيه، ولا تطوف فيه، فيحلى عليكم غضبي، وما يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإنني لوفّر لمن تاب وآمن وعمل صالحاً، ثم اهتدى. 126. وما أعجلك عن قومك يا موسى 127. قال هم أولئ على أثري 128. وعجلت إليك رب لترضى 129. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضا ناسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم وضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 129. وإله موسى فنسيه أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فَتَتْبَعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْكَ فِينَا حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي فَعَصَيْتَ أَمْرِي قال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 Min athen Rasul, fana bdtuha. Wkhalik sewalat li nafsi. Qal fadhhab, fa inna laka fil hayat ya. Tqul la nisas. Wainna laka maued al, tukhlfah. Wauzur ila ilaik al, ldi لنحرقنه، ثم لنصفنه في اليوم من أسبع. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أرباب ما قد سبق. 118. وقد آتيناك من لدنا ذكرا 119. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 110. قال دين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور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 وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتعال الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضى إليك وحيه، وقرء بزدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدور لك ولزوجك فلا يخرجني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 قال رب لما حشرتني أما وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها 119. وكذلك اليوم تنسى 110. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب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 119. فاصبر على ما يقولون 110. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 111. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النار لعلك ترضى 112. ولا تهدن عليك إلى ما به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وابقى، وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوا، وقالوا لولا يأتي. 118. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من رسولا 119. قبل أن نذل ونخزى 110. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.